بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم اوليا تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون رسلا وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل وبتغاء مرباطي تُسرعون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعل منكم فقد ضل سواه السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطون إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وإوعدو لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إذ قالوا لقومهن إن برأء منكم و من ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم و بدأ بيننا وبينكم و بدأ بيننا وبينكم الأعداء والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم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 منهم موده والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الذين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين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 ما 129. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهم ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله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 يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن